بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة قال الشيخ الإسلام والتنمية رحمه الله قد كره مالك وغيره أن يقول الرجل زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا اللفظ لم يرب والأحاديث المروية في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة بل كذب وهذا اللفظ صار مشتركا في عرف المتأخرين يراد به الزيارة البدعيه التي في معنى الشرك كالذي يزور القبر ليسأله أو يسأل الله به أو يسأل الله عنده والزيارة الشرعية التي هي أن يزور لله تعالى للدعاء له والسلام عليه كما يصلي على جمازته الصقرة دي اشتد نكير الاهل البدع على شيخ الاسلام بسببها وحاولوا تحريفها الى انه ينهى عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل ذلك بل يصرح فيها بان هناك زيارة شرعية لقبر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ينقل عن مالك لفظة كراهية لفظة زرت قبر رسول الله او زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يقول دورة المسجد لألا يكون نوعا من الغلو خصوصا أن ذلك مرتبط في الك... عند الكثيرين بالسفر فكأن وهذا الأصل الذي بنى عليه الشيخ الإسلام منع شد الرحل إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الى حد إلا إلى خلافة مسجد فبنى على... على قول مالك عن طبعا هو الأصل الذي اعتمد على الدليل الذي بنى عليه الحديث ولكن من سلفوه في هذه المسألة بنى على أو خرج على قول مالك في أنه يكره لفظ زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كما ذكرنا هذا اللفظ لم يرد عن الصحابة فضل الله تعالى عنهم ولم يرد عن السلف ولذلك كما ذكرنا صار لفظا يشترك بين معنى صحيح ومعنى غير صحيح الزيارة الصرعية لقبر النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون لمن قصد بالزيارة مسجده أولا وقصد بالسفر مسجده أولا أو لمن كان من أهل المدينة عائدا إليها أو مسافرا فيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كزيارة القبور المشروعة عموما وخصوصا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه فلهم فضيلة خاصة في ذلك لكن هل هناك أحاديث بعينها في فضيلة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلها ضعيفة بل كذب مثل من زارني في حياتي من زارني بعدماتي فكأنما زارني بعدماتي من حج ولم يزني فقد جفاني هذا كلام كذب وليس صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم مش أنا مش أنا افترضت إن القبر موجود في مكان غير المسجد لو لا بد ان ينوي لا, لا مش لابد ان ينوي لو واحد راح حج ورجع دون ان يزور المدينة لم يكن عليه اخرج اهو الحفل بنقول ايوة نعم يجوز ان يذهب الى الحج والعمرة ولا يذهب الى المدينة وليس في هذا جفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وانما قد فاته الخير في شد الرحل الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد امكنه ذلك او تأثر له ذلك لكن هل يجوز ذلك ويتم حجه ما هو فيروح مرة هذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت وهنا ورجل بالمدينة سواء وأنت وهنا ورجل الأندلس سواء تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه هنا يبلغه سلامه هناك وإنما تزور قبره زيارة شرعية بأن تقصد باستفر زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم ليس الامر بالعواطف اهو ده عم حاج رضوان بالضبط كده هو ده الموضوع ان يقولك ازاي بنحب النبي ازاي ما انت خلاص ماشي افعل ولكن لا تدم ولا تقول جفاء لا تقول جفاء وما تقولش روحت اروح روح، روح النبي تروح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لان ام مالك يقول انا زرت النبي انت زرت فها مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وزرت القبر تبعا لزيارة المسجد ليست زيارة مستقلة الاعتماد على العواطف المجردة في ذلك ان ده كده كفاء لكنه ما بيحبش النبي وهو ده اللي قالوا على الشيطة الإسلام من أجله ومات في الحبس من أجل هذه المسألة. ها ويقول كل زورته صح لا ده في ناس كتير يظنون ان المقصودة بالحج زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان المقصودة الأعظم والثواب الأكبر في الحج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسافرون من أجل ذلك امتداء فهذا الذي ينهى عنه فكل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا خصوصاً حديث المرفوع ضعيف الذي تبت فئة بعض الصحابة رضي الله عنهم وليس كلهم كان ابن عمر رضي الله عنه إذا عاد إلى المدينة في السفر ذهب الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أباك السلام عليك يا عمر كأبا أحذنا بلاد بروجة بصورة جنة المنام وقال لأسلوبة نفس لما الجفوة يا بلاد لا مش صحيح طب وما لوغز الغابة هو غز الغابة كل العديد صحيحة ده مليان حاجات لا تحصى ضعفا من غير غير الاسانية عشان كده شوف نقوله الاحاديث المروية في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة بال هذا اللفظ صار مستركا لو زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم في عرف المتأخرين يرادوا به الزيارة البدعية البدعية اللي تشمل نوعين بدعة شركية وبدعة مذمومة اللي هي دون الشرك التي في معنى شركة كالذي الذي يزور القبر ليسأله صلى الله عليه وسلم عشان يسأله يسأله قضاء الهجاة او يسأل الله به ودي المسألة لا تكلمنا عنها او يسأل الله عنده ودي بقى من اتخاذ القبر عيداً يعني هو بيقول يسأل الله عند القبر يخص القبر بالدعاء فمثل هذا الأمر لا يشرع وإنما الذي يشرع أن يدعو كما ذكرنا مستقبل هل القبلة والسلام كما ذكرنا عند أي كل من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يرد الله عز وجل عليه روحه ليرد عليه السلام تشمل أيضا الزيارة الشرعية وهي أن يزوره لله تعالى للدعاء له صلى الله عليه وسلم والسلام عليه ده زرة القبر عموما يعني ده هو هنا زرة القبر عموما للدعاء والسلام عليه كما يصلى على جنازته ويصلى على جنازة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الثاني هو المشروع لكن كثيرا من الناس لا يقصد بالزيارة إلا المعنى البدعي الأول فكره مالك أن يقول زرت قبره لما فيه من إيهام المعنى الفاسد الذي يقصده أهل البدع والشرك الشيخ كان ذكر أن هنا المسألة على ثلاثة مراكب يقول ذكر ان مسألة التوسل على ثلاثة مراكب يقول ذكر علماء الإسلام في المراكب في هذا باب ثلاثة إحداها أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب سواء كان من الأنبياء والصالحين أو غيرهم هذا شر الثانية ان يقول الميت او الغائب ادعو الله لي او ادعو لنا ربك او اسأل الله لنا فهذا ذريعة الى الشرك هذا يؤدي الى الشرك كما ذكره رحمه الله هذا يقول يفضي الى الشرك الثالثة المرتبة الثالثة أن يقو أن يقال أسألك بفلان أو بجاه فلان عندك ونحو ذلك الذي تقدم عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أنه منهي عنه وتقدم أيضا أن هذا ليس بمشهور عن الصحابة بل عدل عنه إلى التوسل بدعاء العباس وغيره يعني إذا شيخ الإسلام ما بيصرح في تصريح تام هنا لأن هذا بضعة متفق عليها كما في النوع الثاني وإنما قال ليس لمسهولا الصحابة ليه شيء الإسلام بيخفف في العبارة لأنه قد نقل عن الصحابة وإن كان قد ضعفه قد نقل عن بعض السوال وعثر عثمان ابن حنيف الذي علم الرجل الذي له حاجة عند عثمان ابن عفان هو يرجح ضعفه والراجح أنه ضعيف لكن قد يكون في ذلك اجتهاد في تصحيح هذا الأثر وهو ليس لمسهول لأن أكثر الصحابة اعرضوا عن هذا النوع مع ولود المقتضي وانتباع الموانع الى دعاء العباس والى دعاء غيره من بعده فدل ذلك على انه ليس بمشروع عندهم يقول وقد تبين ما في لفظ التوسل من الاشتراك بينما كانت الصحابة تفعله وبينما لم يكونوا يفعلونه الاشتراك يعني واحد يقول التوسل وهو الضعاء غير الله واحد يقول التوسل وهو يقصد سؤال المي في الدعاء واحد يقول التوسل وهو قصد النوع الاخير ده فلما يجي واحد يطلق ويقول التوسل مشروع او التوسل مختلف فيه مثلا لا بد ان يوضح واحد يقول التوسل ليس من مسائل العقيدة هذا كلام اطلاقه خطأ لانه صار لفظا مشتركا يشمل السنة ويشمل البدعة ويشمل الشرك فلا بد ان توضح الصحابة كانوا يتوسلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم يتوسلون بدعائه وهناك توسل بحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا توسل مشروع وهناك توسل بدعي وهناك توسل شركي وهناك متفق على بدعيته وهناك مختلف في بدعيته فالمتفق على أنه بدعه أنه يقول ادعو الله لي والمختلف فيه الذي ورد عن بعض السلف وبعض المتقدمين النهي عنه ورد عن بعضهم فعله والقول بجوازه أسألك بفلان وبحق فلان وجاه فلان إن قصد به الحلف والقسم فهو أغلظ في النهي لأنه حلف بغير الله وإن قصد به السؤال به كان بدعه لأنه ليس من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء ذات فلان ليست ولو كان, كان وجيها عند الله عز وجل لكن ما علاقة وجهته وذاته بإجابة دعائك إلا أن يسأل الله بحبه لفلان من الأنبياء والصارحين إذا صار هذا اللفظ مشتركا بين المشروع الذي كانت تفعله الصحابة وبين البدع والشرك الذي كانوا لا يفعلونه فإن لفظ التوسل والتوجه في عرف الصحابة ولغتهم هو التوسل والتوجه بدعائه وشفاعته يقول له إن هو يدعو الله له فيقول أتوجه إليك يا ربي بفلان أي بدعاء فلان أتوسل إليك بفلان أي بدعاء فلان وشفاعة فلان ولهذا يجوز أن يتوسل ويتوجه بدعاء كل مؤمن يتوسل ويتوجه بدعاء كل مؤمن هو النوع الثالث من التوسل المشروع التوسل بدعاء المسلم الصالح الحي يقول وإن كان بعض بعض الناس من المشايخ المدبوعين يحتج بما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور أو فاستعينوا بأهل القبور فهذا الحديث كذب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العارفين بحديثه لم يرويه أحد من العلماء ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور هذا احتج به المشركون والمبتدعون على قدر درجاتهم في البدعة والسرك وقد قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه غير مشروع وهو الافتعانة بأهل القبور فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما هو أقرب من ذلك عن اتخاذ القبور مسابق يعني ما هو, ما هو أقل من ذلك ما هو ليس شركا ولكنه ذريعا يقول وراءنا أهله لعنة من اتخذ قرآندث تحذيرا من التشبه بهم فإن ذلك أصل عبادة الأوثان. ثم قالت على وقالوا لا تضرن آلهتكم ولا تضرن ودم ولا سواه ولا يغوث وياق ونشعه فإن هؤلاء كانوا قوم صالحين في قوم نوح فلما ما تعكف على قبورهم ثم صورهم ثم اتخذوا الأصنام على صورهم كما تقدم ذكر ذلك ابن عباس وغيرهم وغيره من علماء السلام هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشرك هو كذلك في شراء غيره من الأنبياء في التوراة أن موسى عليه السلام نهى بني إسرائيل عن دعاء الأموات وغير ذلك من الشرك وذكر أن ذلك من أسباب عقوبة الله من فعله وذلك أن دين الأنبياء عليهم السلام واحد وإن تنوعت شرائعهم كما في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما عاشر الأنبياء ديننا واحد وقد قال تعالى شرع لكم من الدين ما وص به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصين به إدراهيم وموسى وعيشا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المصريكين ما تدعوهم إليه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إذن هذا ديننا الله شرع لنا فيه ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وقال تعالى يا ايها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم امه واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون تقطع أتباؤهم الأمر بينهم زبرا قطعا كل واحد يأخذ قطعة من الدين ويتركوا الأخرى وتحزبوا على ذلك هذا هو التحذب المذموم كأهل البدع الذين يقبلون بعض الدين ويتمسكون ببعض النصوص ويهملون البعض الآخر نقول مثلا الخوارج تمسكوا بنصوص الوعيد فجعلوا هذه قطعة يتبسكون بها وأهملوا وتركوا وكذبوا وأبو أحاديث فضل لا إله الله المرجئة أخذوا أحاديث فضل إلى إله الله وتركوا أحاديث الوعيد الرافضة اخذوا احاديث فضل اهل البيت وتركوا احاديث فضل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النواصب تمسكوا بحب الصحابة رضي الله عنهم وطاعنوا في اهل البيت وهكذا تجد ان الجبرية اخذوا ايات اثبت مشيئة الله عز وجل وان ما شاء الله كان وان ما لم شاء لم يكن وتركوا آيات احاديث ان العباد قد جعل الله لهم مشيئة القدرية ما أخذوا الأحديث والآيات التي فيها إثبات مشيئة العباد وتركوا الآيات التي فيها إثبات مشيئة الله عز وجل وهكذا كل أهل البدع تجد عندهم أنهم يقطعون أمرهم زورا متبعين سبيل من كان قبلنا تجد هؤلاء مثلا يأخذون الأدلة الدلة على حب الأنبياء ويتركون الأح... الأدلة الدلة على أنهم بشر لا يعبدون فيقولنا حب المسيح حب الأولياء حب الصالحين يقتضي عبادتهم ولا الله فهؤلاء الذين تقطعوا أمرهم تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لليهم تريحون فلما الله ذلك لأن الدين واحد فيجب أن نأخذه كله وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون النواصب انقرضوا النواصب الذين كانوا يسبون عليا رضي في اول الدولة الأموية كان يولد من يسبوا عليا على البيت ونصبوا أهل البيت العداء الرافضة يسمون أهل السنة الآن نواصب لأنهم إذ قالوا أن أبا بكر خليفة وعمر خليفة وعثمان خليفة قالوا قد عاديتم علي كذبوا وضلوا فنحن نحب عليا ونتولى ونتولى أبا بكر وعمر وعثمان رضي قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا أقم وجهك أي وجهتك وتوجهك وإرادتك للدين بمعنى الإخلاص حنيفا مائلا إلى الله معرضا عما سواه هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها التوحيد هذه الملة هي الفطرة فطر الله الناس على أن تتوجه قلوبهم إليه لا تبديل لخلق الله فكما تولد البهيمة التي قد شقوا أذنها فالدوا إذا ولدت دهيمة الجمعاء فكذلك المشرك إذا ولد يلد مولودا على الفطرة يميل إلى التوحيد ويقر به ويعرف أن الله ربه حتى يعرب عنه لسانه وتبلغه الحجج، فإن اختار الكفر اختاره بعد أن قامت عليه الحج. قال ذلك الدين القيم المستقيم القائم بالحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه أي أقيموا وجهكم للديني حال كونكم منيبين راجعين تائبين إلى الله واتقوه اتقوا الله وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين نهانا الله أن نتشبه بالمشركين وأن نكون منهم لا في الكل ولا في الجزء لا نكون منهم في بعض أمرهم ولا نكون منهم في كل أمرهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. الذين فرقوا دينهم وجحدوا بأشياء من الوحي وتفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات فهم أهل البدع والضلال كل حزب بما لديهم فريحون يقول وهذا هذا التوحيد هو دين الإسلام الذي لا يقرر الله دينا غيره من الأولين والآخرين كما رصف الكلام عليه في غير هذا الموضع وإذا تبين ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم في حق أشرف الخلق واكرمهم على الله عز وجل وسيد ولد آدم وخاتم الرسل والنبيين وأفضل الأولين والآخرين وأرفع الشفعاء منزله وأعظمهم جاهن عند الله تبارك تعالى تبين أن من دونه من الأنبياء والصالحين أولى بأن لا يشرك به ولا يتخذ قبره وسلم يعبد ولا يدعى من دون الله لا في حياته ولا في مماته ولا يرد لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين ولا الميتين يعني ممكن يكون شيخ حي غائب لكن إذا اعتقد أنه يسمعه على الغيب يسمعه وهو في أمريكا بلا وسائط مثلا أو أنه يسمعه وهو يغرق في البحر في, في على البر في البلد بلا وسائط وبلا أدوات توصل له الصوت لأنه يعتقد له السمع المحيط وهو ميت أو غائب يقول لا يرز لأحد أن يستغيث بأحد المشايخ أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين ولا الميتين مثل أن يقول يا سيدي فلان أغفني وانصرني وادفع عني أو أنا في حسبك أنا في كفايتك يعني بيكفي الناس ونحو ذلك بل كل هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتحريمه مما يؤلم بالابطرار من دين الإسلام لكن هذا يتفاوت من زمن إلى آخر وهو رحمه الله يقول ونحن نعلم بالضرورة أن الله لم يشرع الشدود لميت ولا إلى ميت ولا دعائه برفض الاستعانه ولا الاستغاثه ولا غيرها ولكن لقلة العلم وكسرة الجهل في المتاخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى تقام عليهم الحدة الرسالية تكرم بشكل الإسلام في الرد على البكري لا ده بقى مجتمع عام لما عمر رضي عنه لما قال يا سارية الجبل الجبل فوصل صوته ليس لأن عمر على الدوام بوقع فيها كرامة وليس أن الكرامة تقتضي أن يكون له السمع المحيط والبصر المحيط والقدرة على توصيل الكلام في كل وقت لكل أحد حدث وقعه وإلا فعمر رجعون لم يجعل يخاطب الناس على الدوام بهذه الطريقة نعم هذا من الإلهام يقول وتحريمه ما يؤلم بالاضطرار من دين الإسلام البعض ينسك الحتة دي ويقول شيخ الإسلام يقوله معلوم من الدين بالضرورة يبقى ما فيش عصر بالجهس الشيخ الإسلام يقول ما يؤلم هل قال هذا من المعلوم في كل زمان ومكان؟ عشان نقول هو بيقول نحن نعلم هو في العدة تاني يوضح يقول نحن نعلم هذا بالضرورة ولكن لكثرة الجهل وقلة العلم في المتأخرين لم يمكن تكفيرهم إلا بعد قيام الحج يقول وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم لما كانوا من جنس عباد الأوثان صار الشيطان يضلهم ويغويهم كما يضل عباد الأصنام ويغويهم فتتصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث به وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة كما تخاطب الشياطين الكهام وبعض ذلك صدق لكن لا بد أن يكون في ذلك ما هو كذب بل الكذب أغلب عليه من الصدق كما إن الشياطين ممكن تقول الكهام أشياء صدق كذلك هؤلاء الشياطين المتمثلين في صورة المستغاث به الشيخ فلان طلع كلمهم ممكن يقول لهم حاجة صح. الشيخ مرين عبد الباعث. لما طلع لهم من التربة وهم رايحين يعملون له مقام ويفتحوا القبر عشان يعملوا له, له مقام فالحكاية طلع لهم ضحك ودخل تام ومن ساعتها جعل له مقام طب وماشي <مشي> ويعني حتى ولو كان حتى لو كان فقد فهذا لا يبيح وأن يجعل له مقام هو يقول لك جلل المحافظ الشياطين اللي جت للمحافظ خيام فوزي معامل لما جات له في المنام وبدل التجيل لغاية ما يقوم يعمل يفتح طيب احكي وبحر... لك بعدين وحد صاحبه قد تقضي الشياطين بعض حاجاتهم وتدفع عنهم بعض ما يكرهونه فيظن احدهم ان الشيخ هو الذي جاء من الغيب حتى فعل ذلك او يظن ان الله تعالى صور ملكا على صورته فعل ذلك ويقول احدهم هذا سر الشيخ وحاله وانما هو الشيطان تمثل على صورته ليضل المشرك به المستغيف به كما تدخل, الشياط... الشياط... الشياط... كما تدخل الشياطين في الأصنام وتكلم عابديها وتقضي بعض حوائدهم كما كان ذلك في أصنام مشرك العرب وهو اليوم موجود في المشركين من الترك والهند وغيرهم وأعرف من ذلك وقائع كثيرة في أقوام استغاثوا بي وبغيري في شيخ نفسه إن في نفسه تغالب الصالحين حتى في حياتهم يقول في حال غيبتنا عنهم فرأوني أو ذلك الآخر الذي استغاثوا به قد جئنا في الهواء ودفعنا عنهم لما حدثوني بذلك بينت لهم أن ذلك إنما هو الشيطان تصور بصورتي وصورة غيري من الشيوخ الذين استغاثوا بهم ليظنوا أن ذلك كرامات للشيخ. فتقوى عزائمهم في الاستغاثة بالشيوخ الغائبين والميتين وهذا من أكبر الأسباب التي بها أشرك المشركون وعبره الأوسان وكذلك المستغيثون من النصارى بشيوخهم الذين يسمونهم العلاس يرون ايضا من يأتي على صورة ذلك الشيخ النصراني الذي استغاثوا به فيقضي بعض حوائلهم لذلك نقول الاحتجاج على ذلك بالتجربة لا يدل على مشروعات الاستغاثة بالغائبة اول ما حصل طب وحتى لو حصل ما النصارى عندهم من ده ايه حصل ماشي حصل ان العذرة ظهرت طب العذرة والعادرة او تم هو والعبرة بذلك ما, ما عباد الأوسان بيحصل عندهم برضا اللي هم انت بتقول عليهم كفره يقول نقول فالاحتجاج على ذلك بالتجربة لا يدل على مشروعية الافتغاط بالغائب أو الميت لأن ما وقع من ذلك إنما هو تلبيس الشياطين والسرع إنما يورفه الأدلة الشرعية لا بمجرد الأوهام والخيالات والأحوال الشيطانية في فتوى سنذكرها في الملخص في هذا الباب بالصمحة عظيم وضع الباب انتهى الكده هؤلاء الذين يستغيثون بالأموات من الأنبياء والصالحين والشيوخ وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم غاية أحدهم أن يجري له بعض هذه الأمور أو يحكي لهم بعض أو يحكي لهم بعض هذه الأمور فيظن أن ذلك كرامة وخرق عادة بسبب هذا العمل ومن هؤلاء من يأتي إلى قبر الشيخ الذي يشرك به ويستغيث به فينزل عليه من الهواء طعام أو نفقة او سلاح او غير ذلك مما يطلبه فيظن ذلك كرامة لشيثه وانما ذلك كل من الشياطين وهذا من اعظم الاسباب التي عبدت بها الاوفان طب ايه من الشياطين ان هذا حال شيطاني ان الرجل مشرك ليس موحيلا يستغيث بغير الله يدعو غير الله اشغر اذا علمت ذلك اعلم انه على حال شيطاني اقول قولي هذا